Bismillahi r-Rahmani r Ya محلت لكم بهيمة الأعами إلا ما يتلا غير محي للصيد وأنتم حر الله يحكم ما يريد يا ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعامنوا على البر والتعامل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 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَنْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَتْهُ الذِّئْبُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى وَأَن تَسْتَقْسِمُوا ويؤسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عمله وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قمتم إلى إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ الغا يط اعلمستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمما صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدل هو للتقوى واتق الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن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 في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود أن نصارا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق Yöfürülmeni yaa ve yezb meni yaa. Veli Allah mukkus semaati ve arzdı هل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير فقد جاءكم بشير ونذير لله على كل شيء قدير واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم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 قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإننا داخلون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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِذْ أَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا غَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله رب تقوى إليه الوسيلة واجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن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 خارجين منها ولهم عذاب نقيم والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسبا كالا من الله والله عزيز حكيم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 والله على كل شيء قدير يا رسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك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 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها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 إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَن يَحْكُمَ بِمَا أنزل اللَّهُ وَلَا أَهْوَاءَهُمْ وإذنك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تغلوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض كَثِيرًا وإن كثيرا من الناس لفاسقون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 ve yiyolunuzun amanu ahlulunuzun aqusmu billahi jehd aymanim innahum la magkum habiut aqmanumu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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين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 واتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم نؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا مَنَ ٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِن تَكْثُرُوا فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَسُّبَةً عِندَ ٱللَّهِ ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 لبئس ما كانوا يصنعون فقالت اليهود يد الله مولوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطان ينفق كيف يشاء ولا يزيد كثير منهم ما أنزلئك من ربك طيانا وكفرة. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَوَلَّبَ الضَّآء إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أُقْدِنَا رَأَلِ الْحَرْبِ أَطْفَأَهُ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا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 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِلَّا مَتَفْعَلٌ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَةً Allahu yasımuk min al-nas. İn لا la yehdi al-qum al-kafirin. Qul ya ahl al-kitab lestum ala ولا يزيدن كثيرا منهم ما أزل إليك من ربك طويا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون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 فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم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 Sün, zır, kifn,ü beyin, lham,ü ayat, sün, zır, anna, yufekur. Qul, a tâbûdun, min, dûn, llahe, ma, la, أهل الكتاب لا تولوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني رائل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون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 إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم وَدَّتَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ ذَرَهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرثوا من الحق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 فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالُوا ادْخُلُوهَا بِسْمِ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ أَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 و اطيع الله و الرسول واحذر فان توليتم فاعلموا اننا على رسولنا البلاغ المبين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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم تحرم ومن قتله منكم متعمدا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 Zalik, lta'lem, an Allah yaglem, مَا fi ala'at وَمَا فِي fi ala'z ve بِكُلِّ Allah b kll şeyin aglim. Yaglem, an Allah shedid al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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تاساكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عس الله عنها والله غفور حليم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 وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء وَلَوْ كَانَ أَبَا أُحُمْ لَا يَعْلَمُنَا شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذْ هَتَّدِيْتُمْ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنون شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي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 قالت تقو الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن كل منها وتقما إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهدين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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلْمَسِتَّكْذُونِ وَأُمِّيَ إِلَى هَيْنٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ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 وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفِّيتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ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 رضي الله عنهم رضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير